أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا فَالأَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبِشِرُونَ وََسْتَمشِرونَ بالِالنَّذينَ لَم يَنْحَقُوبهِم خَنْ فيهِمْ أََّ خَوْفٌ عَلَيهِم أَلَّا خَوْفٌ عَلَيهِم وَلاهُم يَحزَلون يَسْتَ بِشِرونَ بِنِحْمَةٍ مِنَ اللله وَفُقْن وَأَ الللهَ ل يُضيععُ وَجرَ الْ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 فَامِنوا بالِاللهَّه وَرُسُلِهِ وَإ تُؤمِر وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجرٌ ععَظم وَلَا يَحْسَمًاَّ مِينَ يَبخَلُواَ بِما كَو اللههُ مِنْ فَقْلِهِ هو خَيرَ لَهُم ببللْهُ وَشَروا اللَهُم سَطَووقُونَ مَا بَخِلوا بِهِ يَومَ القِيامَ وَلِلهِ مراثُ السمواتِ وَ والالْأَوق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 قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن كَذَّبُوا فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا جاء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 لَا تُرِهُنَّ فِي أَنوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ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 جأَُتَ بَعْغُطُم مِن بَعْ فََّذينَهاَا جَرُواأَخْرّ مِن ذارهِم وَعُودُوا فيِي سَبير وَقاتَلُ وَقُتِلُ وَقاتَلُ وَقُتلوا لَْ كَفِّرََّعَنْهُم سَجّاتِهِم وَلَأُدَخًِاَّهُم وَلَعدَخِلًَا إهُم جََّاتِ تَجرمِ تحتِه الأأَنهار تَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَنْ جَاوَ حُسْنُ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 وَمَا إِدَ اللهَّهِ خَيرُ للِْبار وَإِنَّ بِنْأَهْلِ الكِتابَابِلَ بَنْ يُؤْمنِنُ بالِالناَّهِ وَمَا أُنزِلَ إلَكُمْ وَمَا أُنزِلَ إلَيكُمْ وَماَا أُنزِلَ, وما أنزل إلَيْهِ خاشِعنَ لِلَّهِ لاَا يَشْرونَ بآياتاتِ اللهِ تَمَنَ قَللَ أُل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 اَيْن خِفْتُمْ اَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ اَدْنَى اَنْ لَا تَعُولُوا وَاَنْتُمْ نِسَاءٌ أَصْحَاب قَادِرِينَ عَلَيْهِ فَإِنْ ظَلَمَنَّكَ فِيهِنَّ فَانْفِرْ بِهِ وَاحِدَةً أَوْ جَمِيعًا فغأَن وَلَكَُّتيِي جَعلى اللههُ لَُمْ قِيامًا وَرزُقُهُمْ وَرزُقُوهم فِيهَا وَكْسُهُم وَقُولوا لَهُم قَولَ مَعْرفَ وَتَلُ لَتَامَا حتىَ إذاَا بَلَغِّكَاحَ فَإِن آ نَسُْ مِنهُم فَإِن آ نَسْتُم مِهُم رُشْتَم فَدَفَعُوا إلَيْهِمْ أَنْولَهُم وَل تَأكلُلُهَا إصراف وَبِدارًاأَ يكبَروا وَمَنْ كََ غلًا فَلَْْعْفِف وَمَنْ كَ فَطيرًا فَالْيأكُل وَمَنْ كَ فَطيرًا فَلْأكُل بالِالمَعْروط فَإِذاَا دَفَعْتُم إلَيْهِمْ أَمْولَهُم فَأَشهِدُ عَلَيْهمْ وَكَفَ مِلهِ حَصباَا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 وَإذا حَذَرًا قِسمَتَُ الْ القرباَ والالنْتَامَا وَالمَسكِينُ فَْزقُهُم م وَقُ لَهُْ قَوًْا مَعْوفَ وَالْيَخْشَ الذيينَ لَتَرَتُ مِنْ خَنْفهِمْ ذُّتَضِعَ فَن خَافُوا عَلَيْهِم فَلْ يتَّقُ الله فَلَْتَّكُ اللهَّه وَْقُ قَوْ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 مِن بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوصِي بِهَا أَوْدَيْنِ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ الله إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ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 ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا, يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم اِن شَهِدُوا فَاَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَارْفَعُوا عَنْهُمَا ۚ الله اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ, ثم يتوبون مِنْ قَرِيبٍ فَأنائكَ يتُوم اللهُ عَلَيْهِم وَكَانَ اللهَّ عَليمًا حَكيمَا وَلَْسَةِ التوْبَ للَِّذِنَ يَعملونَ السَّئاتِ حتى إذاَا حَضرَ أَحَد المَووت حتى إِذاَا حَضرَ أحددَهُ المَوْوتُقالَالَ إي توَةُآَ وَلََّذِيرَ ييموتُونَ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 إَِّهُ كَانَ فاحِشَتَُ وَمَقُتَ وَسَّسَمينَا حُِّمَ عَلَْكُمْ أََُّا تُكُم وَبَناتُكُم وَأَخواَواتُكُمْ وَعَّ تُكُمْ وَخَااتُكُم وَبَناتُ الأخ وَبَنَاتُ الْ وبنات الأخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه واخواتكم من الرضاعه وامهاات نسائكم وربائكم وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائ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 والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأوحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا, أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم